فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا فلا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقوها ومستودعها كل في كتاب مبين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 لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا صحر مبين ولئن أفرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا ما يحبثه ألا يوم يأتيهم ليس مصوفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوت كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مستته ليقولن ذهب عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَقور إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُنَائَك لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به قدرك أن, أن يقولوا لولا أنذن عليه كنذ أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون أفتران قلت فَعْتُ بَعْشِرَةَ وَرِمْسٍ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ السَّفَعَةُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِلَّا مِنَ الْمَجْتَمَعِينَ وَإِلَّا مِنَ الْمَجْتَمَعِينَ وَإِلَّا مِنَ الْمَجْتَمَعِينَ وَإِلَّا مِنَ الْمَجْتَمَعِينَ وَإِلَّا مِنَ هل أنتم مسلمون؟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 وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُتَعِيمٌ مَوْعُودٌ وَرَحْمَةٌ أُلَائِكَ يُعْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعُدُهُ فَلَا تَكُفِي مِرْيَةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ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 أولئك الذين خسروا خوتهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم عنهم في الآخرة هم الأغصرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأطم والبطير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين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 فعميت عليكم عن زمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليهم علام إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين عملوا إنهم ملاقو ربهم ولكنني ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من مِنَ من الله إن فردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خدائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنقثهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم بالله الله إن شاء وما أنتم بمعجزين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 ما تجرون؟ وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأث بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم ملع من قومه سفروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون, فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخذيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارسنا نُرُقُ النَّحْمِلْ فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلَّا من سَبَّطَ عليه القَولُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَنِيلٌ وقال أمكبو فيها بسم الله مجرىها ومكها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال الجبال تجري بهم في موج ك نوح ابنه وكان في معبد أكان في معذن يا بني يرتم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبني يعصمني من الماء قال لا يعصم اليوم من أمر الله قال لا عاصما اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وفينا يا أرض مبلعي ماءك ويا تمام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 أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم فنمسعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم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 وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا سَرَكَبَ بَعْضُ وَأَن يَأْتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَاكِذُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تَنتَصِرُونَ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 وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلا واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم أَلَا بُعْدًا لِعَابِدٍ قَوْمُهُ وَإِلَى سَمْدَخَا قَوْمٌ صَالِحًا قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإن لَا فِي شَكّ وَإِنَّ لَال فِي شَكّ مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيب قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ ضَبِ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروا ما وَلَا في عرض الله ولا تمسوها بسوء, ولا تمسوها بسوء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 برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في زيارهم جاسمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن تمود كفروا ربهم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 فَلَمَّا رَأَى عِبِيَّهُمْ لَا تَصِلُ إلَيْنَا كِرَهُمْ عَوْجَةً مِنْهُمْ خِفَافٌ قَالُوا لَا تَفَصِّلْنَا أُرْثِنَا إِلَى قَوْمٍ لُطَعْمْ رَأَتُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ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 يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتَاهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا دَأَكُوا تُرسِلُ نَلوطًا فِي آبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذِرَاعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْرِ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 قال لو أنني بكم قوة أو أني آل ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسرب أهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك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 متومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فلما جاء أمنا جعلنا عاليها ساكلها وأمطرنا عليها إجارا وأمطرنا جارة من سجيل من سجيل موضود مسومة مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.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 ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصة ولا تبقثوا الناس أشياءهم ولا جعتوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما ألا عليكم بحفيظ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 واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفه كثيرا مما تقول وإنا لنرى كثيرا ضعيفا وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَأَجْمَنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ ارْفَعُوا لِي عَنكُم اللَّهِ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واستخلتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيظ ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخذيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رطيب ولما جاء أمرنا لجينا شعيفا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثلين كأن لم يونوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد السمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الوز المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المركود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحطيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنباء فما أولت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وكذلك أخذ ربك إذا أَفَذَا الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَن خافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُنَّ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكله نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وتعيد فأما مَنَ اللَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ نَحْنُ فِيهَا فِي وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فيها ما دامت فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين تعدوا ففي الجنة وأما والذين تعجوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وكذلك أخذ ربك إيذاء أخذ القرى وهي ضالمة إن أخذه أليم إن أخذه أليم إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم, ذلك يوم مجموع لهناء ذلك يوم مجموع لهنا وزالك يوم مشهود وما نأخره إلا لأجل معدود يَوْمَ يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فمنهم شقي وسعيد فمنهم شقي وسعيد, فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا فَأَمَّنَ الَّذِينَ شَقُو فَفِي النَّارِ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ فَأَمَّنَ الَّذِينَ شَقُو فأما الذين شقوا ففي النار ففي النار لهم في عذابير لهم في عذابير وشهيق خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماءات. ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك تعالى إن ربك تعالى لما يريد وأن الذين سجدوا في الجنة.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 في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباعهم من قبل وإنا لم وفوهم نطيبهم غير من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 ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملعن جهنم من الجنة والناس أجمعين وَكُلَّنَّ قِصْطَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَتْ فِيهَا ذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِدَةٌ وَدِكْرَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لَّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْ عليم ولله غيب السماوات والارض وعليه يرجع الامر كله واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون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 ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم مسعنا بأسماعنا وأبطارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلهن الوارث منا واجعل على من ظلمنا وانطرنا على من عادانا ولا تجعلنا ألا هم مطيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم أمن خوفهم وارحم ضعفهم اللهم اكشف الغمة عنهم يا ذا الجمال والإكرام الهنا فارج كربتهم ويسر أمورهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم عليك بمن يعاد المسلمين اللهم انتقم منهم كما فعلوا بإخواننا المسلمين لا إله إلا أنت لا يهزم جندك ولا يخنق وعدك سبحانك وبحمدك اللهم قاتل الكفرة اللهم قاتل الكفر اللهم قاتل الكفر إله الحق سبحانك لا إله إلا أنت اللهم اعمنا في أوطاننا واصح أمتنا وولاة أمورنا اللهم خذ بنوافهم من البر والتقوى اصلح بقاناتهم واصفقهم لما تحب وترضى يا يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه كروه وسوء ومن أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا اللهم فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعنا للمتقين إماما ربنا لا تدق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنفسنا اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك أنت الغفور الرحيم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين يا ذر جلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ارزقنا بالروالدين ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا غارة إلهنا جازين بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اشرح ويسر أمورهما وارحم ضعفهما واجبر كسرهما وتولى عمرهما يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ربنا نسألك أن تطهرنا من كل مكروه وسوء ومن كل بلاء وفثنة اللهم طهر قلوبنا وطهر أعمالنا وطهر أبدالنا وطهر وأولادنا ونساءنا اللهم طهر بلادنا من كل شر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين لإن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا ورجاءنا وصدقاتنا وجميع أعمالنا واجعلنا خالطة لك يا حي يا قيم تطيلهم بها موازيننا واكشف همنا, واكشف همنا واكشف همنا واستر عيبنا اللهم بيض وجوهنا ويسر حسابنا وارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك يا منان يا منان يا منان يا أرحم الراحمين ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا نسألك أن تتقبل دعاعنا ولا تردنا خائدين ولا من رحمتك مطرودين واجعل استماعنا هذا استماع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محرما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين